وَأَقْبَلَ بعضهم على بعض يَتَسَاءَلُونَ قالوا إِنَّكُمْ كنتم تَأْتُونَنَا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل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 117. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم 118. وجعلنا ذريته الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين 111. إنا كذلك نجزي المحسنين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 رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلان حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أنني أذبح يا بني إني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 124. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين 125. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم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 121. <تصفيق> إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عبادة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 118. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون 110. فمتعناهم إلى حين 111. فاستفتهم ألربك البنات وله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 أم لكم سُلْقَانُو بِيْمْ فَأَتُو بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسْبَاءَ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرٌ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ 118. وَمَا وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين 110. من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم 119. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين عباد الله المخلصين 112. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 110. إنهم لهم المنصورون 111. وإن جندنا لهم الغالبون 112. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون